الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذقتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 وَإِذَا لقوا الذين لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا شياطينهم شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا معكم مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبغط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت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 وَدُعُوْشُهَدَاءَ أَكُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 جنات تجري من تحتها الأنهار كلما غزقوا منها من ثمرة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 وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أيوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وكونتم أمواتا فأحيا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم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 قال يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لكم, لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ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 إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما, وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم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 وَمِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوٍ يسومونكم, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء الربكم عظيم وإذ ثر بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا, آل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تضرون وإذ وعدهنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وَأَنْتُمْ ظالمون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 أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم.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 إذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا, ودخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم, خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلوا انزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء فانزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف, عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة اذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فجعلناها نكالا نَكَالًا بين بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وموعظة, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهِ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 يقول إنها بقرة صفراء أفاقع اللونها صفراء أفاقع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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها, فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيَاتِهِ لعلكم تعقلون ثُمَّ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 وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب, النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 وبالوالدين احسانا وذل قربا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم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 هؤلاء تقتلون أنفسكم، تقتلون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون.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 فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 بالبينات ثم اتخذتم العجل من ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أي عُمَّر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وجبيريل وملكال فإن الله عدو فإن الله عدو للكافرين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 حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاء به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن له في الآخرة من خلاق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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم, أن ينزل عليكم من خير من ربكم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 ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه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 ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله, لك من, الله من ولي ولا نصير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 وَإِذِ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ قال إِنِّي جاعلك للناس إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقرم إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِذَا رب رَبِّ هذا بلدا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بالله بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ قليلا قَلِيلًا ثُمَّ أَطْرُهُ عذاب النار اَضْرِبْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَمِئْصَلِ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 اِن اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدُوْ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ صِبْغَةَ اللّٰهِ أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون قل أتحجوننا في الله وهو ربنا, وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبر إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم اللّه؟ وَمَن أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ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 mm -hmm. وكذلك جعلناكم امة واسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن لم قالب على عقيبين وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بناس لرؤوف رحيم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 وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من, ما جاءك من العلم إِنَّكَ إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أَبْنَاءَهُمْ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 حجه الا الذين ظلموا منها فلا تخشواهم واخشوني واتمم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا يتلو عليكم اياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب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 تقولون لي قتلوا في سبيل الله أموات بل أحيان ولاكن لا تشعون ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم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 والصفى والمغوة من شعائر الله ان الحج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان تطم وفدهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من البينات والهدى من بعد ما بينا من that ما بينه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبر عليهم فأولئك أتوبر عليهم وأنت التواب اولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تضر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب, ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباد الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب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 ما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله طالبًا لنتبع ما ألفنا عليه آباءنا.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 فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ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 فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتون ما أنزل الله من الكتاب ويشتون به, به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطنهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يزكهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالا بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبّرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب. ذاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس بالفرقان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله, ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى المال على حبه القربى والمساكين وابن السبيل والمساكين السبيل وفي الرقاب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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحف بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جناة أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أي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 ولتُكَبِّرُ الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ أسألك عبادي عني فإني قريب, فاني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختلون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن فالآن باشروهن وبتاب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 تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتهم بالناس لعلهم يتقون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 إِن يَنتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن اعتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اعتدى عليكم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 كن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 الدنيا وما له في الآخرة من خلاص ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم, فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من ومن الناس من يشره نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا, ولا تتبعوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 أم حسدتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم, ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول والذين, والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 فَأُولَئِكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى قل إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَأَن تَعْطُوهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَمَن يُؤْتَ أَجْرًا فَهُوَ خَيْرٌ تَجْزِي وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فاعتزلوا النساء أفي المحيط ولا تقربواهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتواهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حث لكم فَأَتُحْرَثَكُمْ أَنَا شِتُّمْ وَقَدْ دِمُوا وَقَدْ دِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزوا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم ان يكتم ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنون بالله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتردت به تلك حدود الله فلا تحتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 يعلمون وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسفوهن بمعروف, فأمسفوهن بِمَعْرُوفٍ أَوْ سرحوهن بمعروف بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ وَمَن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الَّذِي هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عليكم أَنزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فبلغن أجلهن فلا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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده, ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى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 والذين يتوثّون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج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 وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إِلَّا قليلا منهم والله عليم بالظالمين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 ان ياتيكوا التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وبقيه مما ترك آل موسى هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا, علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله قتل داود جانو.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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام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 وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيل الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن لي يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصبرهن إليك ثم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 ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم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 يُنفِقُ مالَهُ رِئاً ناسٍ كَالَّذِي يُنفِقُ مالَهُ رِئاً ناسٍ وَلَا يؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر فمثله كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تراب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يقدرون عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ, أنفقوا من طيبات ما كسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَعُوا وَلَا تيمموا فمنه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم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 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا, لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم <تصفيق> الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فَلَهُمْ أَجُوهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَدَّثُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْءِ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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة, واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم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 فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ انتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفا كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 فليم للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون, ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما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 إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله, ربه وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فَإِنَّهُ آثم قلبه والله بما تعملون عليم للله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله.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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير.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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لانا فانصرنا على القوم الكافرين